إِي وَجدَُم ماءة تمَكُهُم وَوتتْ مِنْ كل شيءَ وَلَهَا عغْس النظيم إِي وَجدَم مأَةَ تمَكُهُم وَوتَتْ مِ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وجدتها وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمْرَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خرجوا الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تحفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تحفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننبر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننبر أصدقت أم كنت من الكاذبين, كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت يا أيها المنأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع